وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة الضلالة وكل ضلالة في النار وبعض فإن موضوع الفتن من المواضيع الهامة والحساسة في دنيا الناس ليس هذه الأيام فقط بل منذ فجر الإسلام وبدء أحكامه وأصوله ولست هنا في وارد جمع النصوص من الكتاب والسنة في بيان الفتن وأنواعها وكشف خطرها وما دلت عليه هذه النصوص فإن هذا أمر يكاد معروفا عند الغاد والرائح ولكن البحث الذي قد يكون أكثر حساسية وأشد أثرا وتأثيرا هو كيف نتعامل مع هذه الفتن ولا أنسى في هذا المقام أن أذكر حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيح حيث قال تابعي ذهبنا إلى أنس رضي الله عنه نشكوه ظلم الحجاج فقال أنس رضي الله عنه لهؤلاء الشاكين ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ثم سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ممن عايسوا الحجاج وممن عايسوا من عايس الحجاج عرفوا كبير فتنته وشديد محنته وكيف ان ذلك كان له كبير الاثر في مجتمعهم يوم ذاك ومع ذلك فقد قالوا مقالات في هذا الباب من اعجب المقالات واغربها قال بعض عمة السلف إذا ذهب الحجاج فسيأتي حجاجون كثيرون وقال آخر عمة السلف سيأتي زمان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يترضون فيه عن الحجاج وهذا ليس مقصودا لذاته وإنما هو من باب التناسب من جهة أن من بعد الحجاج سيكونون أشد فتنة وأعظم محنة من الحجاج فإذا قارننا أوضاعهم بأوضاع الحجاج كاد أن يكون الحجاج لا شيء بالنسبة إليهم والمعافى يحمد الله كثير من الناس عندما يعيشون الفتنة لا يميزون ولا يتنبهون ولا يبركون أنهم بأقدامهم إليها ما شون وبأفعالهم لها يثورون وهو في ذلك كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء فإذا أدبرت يعرفها العلماء والجهداء ما أن تعرف الفتنة بعد إذبارها ما فائدة أن تدرك فسادها بعد توليها ما الفائدة أن تعرف خطرها بعد وقوعك فيها لا شك أن هذا كله مما يوجب على عامة المسلمين أن يلتحقوا بعلمائهم وإمتهم الذين يريدون الخير لهم ولا يريدون منهم ومن دنياهم شيئا لا قليلا ولا كثيرا يريدون هدايتهم وإخلاحهم يريدون أن يكون متفقهين في الدين عابدين على الحق والحقيقة في رب العالمين متبعين على أحسن الوجوه وأكملها وأجملها سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حتى يكون حبه الذي يدعونه ويزعمونه تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا ليس مبنيا على الدعاوة كما قال الشاعر والدعاوة ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء وجل ذلك وأعظم قول رب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه يخاطب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في أمته من بعده قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ينبغي أن يكون الاتباع هذا في سائر أمورك أيها المسلم كيف تعمد ربك كيف تذكره وتوحده كيف تدعو إليه كيف تتبع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم كيف تتعامل مع الفتن سواء منها ما كان من فتن النفس او الاسردي او المجتمع فضلا عما هو اوسع من ذلك واكبر كيف تتعامل مع الفتن الدنيوية حينا وما كان منها داخلة بالدين احيانا لتعطي كل حق حقا وتؤديه عن الوجه المرضي المطلوب الذي لا يشعك للخروج منه إلا أن تكون عبدا ربانيا كما أراد الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون والعلى اعظم جيل وأروع وارفع قبيل هو جيل السلف الصالح من امة الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين زكاهم الله في كتابه وزكاهم نبيه عليه الصلاة والسلام في مصح من سنته الله تعالى يقول ومن يساقق الرسولا من بعد ما تبين الأولودا ويتمع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساقق مصيرا فسبيل المؤمنين هذا هو سبيل الصحابة الذين عايسوا الوحي وسيدوا التنزيل فكانوا أقرب الناس فهمة وأعظمهم تقوى وأجودهم دهنا وأفحهم فقها ومنهجا وهم أنفسهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي رواية خارج الصحيحين قال ثم يأتي أقوام لا خير فيهم هؤلاء هم سلخنا الصالحون الذين هم القدوة والنسوة والذين لا نتفور أن يأتي بعدهم من هو خير منهم ولا نتخيل أن يكون الخالف أفضل من الثالث والمتأخر خيراً من المتقدم فالخيرية المتسلسلة بدايتها ذلك الجيل وفجر الريائية ذلك القبيل الذين أرجم الله تعالى على الأمة كلها قبلا ومعدا أن يتفهموا كتاب الله كما تفهموه وأن يطبقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما طبقوها وأن يعرفوا كيف يعالجون أحوالهم وسؤونهم وبخاصة في ظلال الفتن والمحن والتي نتكلم نحن اليوم في إطارها ونخوض جوانب الكلم في مدمارها وباب البحث في الفتن كما أسلفت وأشرت باب لو أننا أردنا الاستقصاء فيه لا أقول ساعات بل لقضينا أياما وأسابيع وشهورا ولتكاد تجد ختابا من كتب أهل السنة كصحيح البخاري فضل عن غيره إلا وفيه كتاب في أحاديث الفتن حتى إن أحد كبار إمة العلم وهو الإمام أبو عمر الداني وهو من إمة الحديث والقراءة والقراءات واللغة ألف كتاباً في مجلدين سماه السنم الواردة في الفتاة كل ذلك حتى نتعلم كيف نخرج من هذه الفتن إذا أبركناها وعايشناها وميزناها وهذا كما ورد الصحيحين عن الصحابي الجليل حزيثة بن اليمان رضي الله عنه لما قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني والمقصود فأقع فيه وهذا ما لخفه الشاعر الذكي الذكي بقوله عرأت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه كيف تستطيع أن تخرج من الفضلة أو أن تنجو منها وأنت لا تميزها وأنت لا تثبتها ولا تعرف خفاياها ومداخلها وإذ الأمر كذلك أيها دخوة الأحبة والبحث متشعب الزيون رأيت أن تكون هذه الأنسية المباركة في دراسة بعضي ما ورد في باب التعامل مع الفتن عن واحد من إمة السلف أقول في بعض ما ورد عن واحد من إمة السلف في كيفية التعامل مع الفتن لا أريد أن أتكلم عن كل ما نقل عنه ولا أريد أن أتكلم عن سائر السلف من الصحابة والتابعين وتابعين فالمقام أكبر من أن يحاط به وهذا الإمام الجليل الذي سنتفير ظلال علمه وحسه وفقهه وفهمه هو الإمام الجليل التابعي الكبير الذي قد يخفى اسمه على كثير من الناس ولا يدرك منزلته الأكثر منهم ألا وهو الإمام مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحيمه وهو من ثقات أئمة العلم غوى له الأئمة في الشتة في كتبه وهو ابن صحابي ابوه صحابي وهو عبد الله ابن الشخير رضي الله تعالى عنه. قبل ان اذكر هذه الاثار التي هي في موضوع الفتنة لنتمير كيف كان تعامله معها وكيف كان نظره اتجاهها احببت ان اذكر صفة عنه لما كان صغيرا وكيف كان دقيق النظر عميق الفكر في التعامل مع المحدثات والمستحدثات ومن شبع على شيء شاب عليه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على كان عوده ابوه من عاش في بيئة نقية فالمرضو أن ينشأ والنقاء يلفه ويحوته ومن كان في بيئة نشأ عليها مضطربة مذبذبة غير ذات قدر من العلم فماذا ننتظر منه عند الكبر لا شك ولا ريب أن هذه انعكاسات لتلك وأن هذه آثار لأصولها روى الإمام أبو نعيم الإصبهاني في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصلياء باستنى بالصحيح عن طرف ابن عبد الله بن الشخير قال اجتمعنا عند زيد بن صوحان وزيد بن صوحان من أمة العلم ومن الشيوخ الكبراء في ذلك الوقت وكان مطرف كما قلنا صغيرا وبالتالي ليس هو الشيخ وإنما الشيخ زيد المصوحة قال وكنا جماعة فكتبوا كتابا ونسقوا كلاما الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم ونبينا ومن كان معنا كنا وكنا ومن لم يكن معنا كنا وكنا قال فبدأوا يطوفون علينا أقررت يا خلان يقول أقررت أقررت يا خلان يقول أقررت قال حتى وصلوا إلي وكنت أصغر القوم وكنا زهاء ثلاثين إنسانا فقال أخواتها فلان قلت لا فقال زيد النوص رحان افسح للغلاب ماذا عندك لماذا لم تقرب ونحن لم نكتب إلا قال الله قال رسول الله الله ربنا ونحمد النبينا من كان معنا كنا وكنا ومن لم يكن معنا كنا وكنا قال ايش شعور ماذا عندك يا غلام قال لا احدث عهدا سوى العهد الذي اخذه الله علي في كتابه قال فرجع القوم من عند اخرهم لم يقر به منهم احد هذا فقه في الدين اولا وجرأة في الحق واليقين ثانيا وثبات على سلامة النشأة ومقاء البيئة ثالثا مما جعل هذا التفور يرحل معه إلى شبابه فكهولته فشيخوخته دقة في النظر وعمق في التفور وفهم صحيح بالدين فلا شك ولا ريب ان هذه الاصول المتراكمة بالحب تورث بلا ريب منهجية ناقدة وبحرا دقيقا ونجاة في الدنيا ونجاة في الاخرة من الاقوال مطرفة في باب الفتن قال إن الفتنة ليست تأتي لتهدي الناس ولكن إنما تأتي تقارئ المؤمن عن دينه ولا أن يقول الله لماذا قتلت فلاما أحب إلي من أن يقول لماذا قتلت فلاما الفتنة إذا جاءت لا تأتي بالهداية ولا تأتي بالسلامة تأتي بالمقارعة والمصاولة والمصارعة والمصادرة وبالتالي فالواجب التأني والواجب المحادرة والواجب لا أقول عدم الإسراع بل الواجب الإبطاء حتى تعرف مواقع قدميه فيما أنت مقبن عليه وفيما أنت سائر إليه إذا جاءت الفتنة بين المؤمنين كل يريد شيئا ينتصر له حتى رفعت الشيوف وبدأ القتل أيهما أهول عند الله أن يقول الله لك سائلك لماذا لم تقتل فلانا ام ان يقول لك الله سائلك لماذا قتلت فلانا اذا لم تقتله فانت على بر النجاح فانت اخذت جانب السلامة واذا قتلته في فتنجل تموج موج البحر تقرأ القيوم وتحضر العقوم وكما ورد في بعض الأحاديث أن العقول في الفتنة تذهب قال تذهب العقول ويكون الناس غساءا أسأل الله العافية فحينئذ يكون الإدبار في عدم القتل أولى من القتل في أمر تظنه خيرا وقد لا يكون خيرا لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض نسأل الله تعالى العافية ويقول أيضا وقد سأل أحد أصحاب أخيه أخاه يقول بشير بن عقبة كنت اليزيد بن عبدالله بن الشخير وهو اخو مطرف ما كان مطرف يصنع اذا هاج في الناس هيجر يعني اذا قامت فتنة وظهرت نحنة قال يلزم قار بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي لهم عمن عم جلت وهذا كان من صنيع الإمام مالك إمام دار الهجرة لما بدأت الفتنة في عخره خرج من خرج على ولي الأمر الإمام مالك لم يخرج لجمعة ولا جماعة سنوات كثيرة لماذا طلبا للنجاة قد يقول قائلا يسال سائل هذا عالم وذا كإيمان فكيف يتخلص هؤلاء الأئمة من هذه الفتنة بالبعد عنها والمجالبة لها هل هذا مسلك حسن فنقول نعم هو مسلك حسن مبني على ظروف لا يعلمها من النفس إلا رب العالمين الله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مع ديره كم من الناس أراد أن يخوض الفتنة لنجليها أو نذهبها فإذا به متلبس بها منحرف بسببها جنّث بنفسه فوق قدره فماذا آل حاله وماذا انتهى مصيره لان اجلف واقعد وانجو احب الي من ان امشي واقبل ثم افتى الله العافيه بذلك عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال القاعد فيها خير من القاعد لماذا؟ لأن القاعدة في نجاح بينما القائم في حركة في إقبال مما يوقعه في الفتنة أو على الأقل يقربه منها وقال الثابت البناني وهو ايضا من امة العلم ومن التابعين الرواع عن, عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ان مطرف ابن عبد الله ابن الشخير ان مطرف ابن عبد الله ابن الشخير قال لبثت في فتنة ابن الزبير تسعا او سبعا ما اخبرت فيها بخبر ولا اخبرت فيها عن خبر نجاة كاملة وبعد تام ونأي بالنفس عن الفتنة حتى في أخبارها أو الاستخبار عنها أو على مجرياتها لأن الأوضاع أيها الإخوة في الفتن تأتيها معاني الكذب وتأتيها معاني الافتراءات والشائعات والتزيدات والأمور المهنتات حتى إن الكذبة الواحدة قد تصدق لتصبح من بعد أصلا تبنى عليه مواقف وتؤسس عليه مجرس فالبعد عن الأخبار أو الاستخبار فيها كما يقول رحمه الله باب من أبواب النجاح فهل نتخيل من كان نائيا بنفسه عن الإخبار أو الاستخبار يوقع نفسه بالمهمات الكبار أو الفتر الكفار لا وألف لا وما أجمل ما قاله بعض السلف الكلمة في الفتنة كالسيف كم من الناس اهدرت دماؤهم ودمرت بيوتهم وانتهكت أعراضهم بسبب دعاية كاذبة افتراء يرددونه لا يعونه ولا يستوعبونه وما أجمل ما قيل وهو في باب الفتن أولى وأكبر وأكثر الناس كأسراب القطع يقلد بعضهم بعضا الحمام والطيور في بعض أنواعها ليس لها من واقع الا ان تقلد او ان يقلد بعضها بعضا وهكذا الناس ان لم يكونوا قائمين على الشرع ثابتين على الدين متفقهين متفهمين لكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين عليه الصلاة واتم التسليم قال ايضا مطرف رحمه الله قال ان اخذ بالثقة في القرود احب الي من, أل من ان التمس فضل الجهاد بالتغرير عندنا بابان باب ثقة وامان من اهل العلم والايمان وباب آخر فيه الفتلة والقول غير قائم والكلام ببنيه على غير هدى الجهة الأولى تأمرنا بالإدبار والتأمي والتحوط وعدم التعجل والفئة الثانية تأمرنا بالمواجهة تحت الجهاد وتحت اسم قتال اعداء الله لكن على غير بصيرة وعلى غير هدى وعلى غير سلامة واطمئنام في باب الاسلام والايمان فايهما خير وايهما شر لا شك ان ثقة في القعود خير كما قال رحمه الله من الجهاد بالتغرير فلن يسألك الله كما قال نفسه في مواقف أخرى لماذا لم تفعل طبعا ضمن أصول من نبرة ولكنه سيسألك لماذا فعلت وهذا ما أصله أهل العلم بقولهم الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة لأن الخطأ في العفو أكثر مرده راجع عليه ومردود إليه فإنما الخطأ في العقوبة متعد لغيرك وواصل لسواك فإن كان ولا بد من خير الخيرين فهو البعد والنجاة وإلا فالتلبس بشر الشرين وهو الوقوع في هذه المهلكة المهلكة أيضا يقول سبيد بن هلال بن أرحابه أتى مطرف ابن عبد الله نفعل به والفاعل بعد ذلك أتى مطرف ابن عبد الله زمان ابن الأشعر وابن الأشعر ممن خرجوا على الحجاج لظلمه وفتته مشهورة فتنة ابن في التاريخ الإسلامي أتى مطرف ابن عبد الله بن الشخير زمان ابن الأشعف ناس يدعونه إلى قتال الحجاج وابن الأشعف خرج ليقاتل الحجاج فلما أكثروا عليه يلحرون ويطلبون ويكررون ويؤكدون ماذا قال هل أرأيتم هذا الذي تدعونني إليه هل يزيد على أن يكون جهادا في سبيل الله يعني أقفى ما تأمرونني به وتعصونني عليه أقفى ما فيه جهاد في سبيل الله قالوا لا قال فإني لا أخافر بين هلكة أقع فيها وبين قضل أصيبه إذا لم يكن هذا الأمر جهادا في سبيل الله وأنا أقول فليكن هو جهادا وهذا أقفى ما يقال فيه فأنا الآن في فتنة بين أمرين ونضرين إما أمخاطر في هلكة أقع فيها لأصيب دمى حراما أو بين فضل أصيبه في بُعدي ونجاة ونأيي وانشرافي وفي هذا الاثر فوائد اهمها فائدتان الفائدة الاولى ما قاله امة العلم ولا يزالون يذكرونه ويكررونه ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين اكثر الناس بل لا يكون كل الناس إذا سألتهم هذا خير أم شر يقولك هذا خير وإذا سألتهم هذا شر أم خير يقولك هذا شر فهم في ذلك على الصواق لكن المشكلة إذا تزاحم خيران أحدهما أكثر من الآخر أو إذا تزاحم شران أحدهما أعظم من الآخر فضلاً عن أن, أن تتزاحم مفخدة ومصلحة فما الواجب المصير إليه فما الواجب الاجتماع عليه هل إقبال دون وعي ودون فقه ودون نظر أم التأني ولوليد أن أقول الإدبار حتى تنجلي الغم وتنكشف المهمة المدلئمة لنعرف ببصائرنا قبل أبصارنا حقيقة الواجب علينا هذه واحدة الثانية أن الأصل في العالم أن يكون مؤثرا لا متأثرا مغيرا لا متغيرا وهذا لا أنف أن ينفع العالم إلى من دونه سواء كانوا قلة أو كثرة إذا كان الصواب معه لكن إذا لم يكن معهم صواب وأراجوا أن يؤثروا عليه تأثيرا حماسيا تهيجيا عاطفيا فالواجب أن يؤثر هو في من أراج التأثير عليه أولى من أن ينصع إلى تأثيراتهم بعاطفة عاصفة او بحماسة جارفة تحرفه عن الحق وتبعده عن الهدى هذه ملامح وامارات واشارات اخذناها من جارب يسير ومن فرد من ائمة العلم كبير عاش في زمان فيه محن وعايش اقواما تلبست بالمحن ولكنه بتوفيق ربه إذا لم يكن عون من الله من فتى ما يقضي عليه اجتهاده بتوفيق ربه عرف بنظره الشرعي وبتأصيله العلمي وبضابطه النفسي الذي نشأ عليه وتوضى ليكون عثرا منعكسا على حياته كلها بالهدى والنور والدليل الحق المأسور بعيدا عن هيشات الناس وهيعاتهم وفتنهم فلا أحد ينجو إلا من أفقه الله بهداه إلى هداه والله وليه الصابرين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يقول السائل ما حكم المشاركة في المظاهرات والإضرابات لو لم نكن على خراحة في العلم والدين لألمحت لصاحبي أن يطوي هذا السؤال لكن الحق فوق الجميع رضي من رضي وشاء من شاء نحن الآن كما يقولون في زمان الربيع العربي هذا الربيع الذي انقلب خريفا على ما فيه من بعض ازهار يامعة هنا او هناك او في صحراء قاحلة وفي خريف مجدد شاء الله نحن لا نسك ان من اثار هذا الذي جرى في السنة الفائتة ان ذهب بعض الظالمين والنحر اثر بعض الفاسدين ولكن هل انتهت الفتلة وهل انطلت الصلحة ام ان الامر لا يزال الى هذه اللعبة ولا يعلم متى نهايتها الا رب العالمين في فتن بعضها آخذ برقاب بعض لقد حرك الناس فيما يسمى بالربيع العربي أقوامه وتلبس بها وثوروها أقوامه وتفلق عليها وقطفوا ثمارها أقوامه وعاشوا ويلاتها واكتبوا بمانها أقوام خلطة عجيبة لا يدرى أولها من آخرها يا هذه المظاهرات والإضرابات التي قد يظن بعض الناس أن فيها خيرا لهم حقيقتها ومآلها شر محض أو على الأقل شر راجح وغالب لأنها سبيل يندس به كثير من المندسين وينتهزه كثير من الانتهاجيين ويشتت سمل الأمة فيه كثير من الممنهجين المبرمجين وعامة الناس ورعاعهم ممن زينت لهم كلمات الإصلاح ومجانبة الفساد يتأثرون بذلك فيكونون في المقدمة ومآلات الأشياء هي الأصل في النظر إلى مبادئها كثير من الناس ينظر إلى الأمور فقط نظرةً في ذاتها وفي مباديها دون أن ينظر إليها في مآلاتها ونهاياتها وثماراتها يكفي أن نعلم أيها الأخوة أن إمة العلم الربانيين في هذا الزمان الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ العثمين والذين لم يأتي بعدهم مثلهم ونأريد أن نقول لن يأتي بعدهم مثلهم فالله حافظ دينا وما ذلك على الله بعزيز لكننا نتكلم عن الواقع الذي ما له ولا إلى إما على كلمة متفقة غير مفترقة أن هذا كله مما لا يجوز ومما لا يبغي وإذا قول هذا فلا يجوز أن يفهم فاهم أو يتصور متصور أو, أو يتخيل أو متخيل أو أن يظل ظالم نحب الفساد أو أننا مع أهل أو أننا ندافع عنهم بل والله إننا لنكره الفساد والفاسدين وفعل فسد يفسد فهو فاسد بكل مشتقعته لكن أكثر ما نبغض في هذا البال هم أهل الفساد في الدين الذين أفسدوا على العلمة دينهم وعقيدتهم وإلا فاروح في هذا الرذيل العربي مجهوم من نادى بشيء للدين كل منادى بشيء عادي كل ما صار للكراسي والسلطه ما هكذا يسعد تورد الابن ليست هكذا تعالج الامور هناك أصول كلية علمية بيّنها إمة العين والدين في كتب السياسة الشرعية يعرف من خلالها الطرق أو تعرف من خلالها الطرق التي هي سبل الإصلاح ويعرف من خلالها الطرق التي يدرأ بها الفساد والله يقول على لسان بعض أنبيائه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب الآن أكثر أهل المظاهرات والإضرابات كان اتكاؤهم واتكاؤهم ليس على ربهم وإنما على جموعهم وخصودهم حيث أصابهم الغروب وأصابتهم الفتنة والشرور وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع والباب كثير في هذا الأمر والكلام طويل في هذا الشأن لكن هي كلمة تجاوبت فيها مع أخي السائل وإلا فقط كتبت كتابا بعنوان تحذيرات العلماء الثقاة من المظاهرات والاعتصامات والإضرابات في ثلاثمائة صفحة نقلت فيه أقوال خمسين ف... نقلت فيه خمسين فتوى بعضها لإمة كبار من أهل العلم ثم لمن هم دونهم ممن وافقوا قولهم الله الهادي إلى السواء السبيل <تصفيق> يقول ما أخطوا الاعتصام من أجل المطالب لزيادة الراتب في هذا الزمان أنا أقول يا أخواني من أراد أن يطالب بحق فلا يجوز أن يعطل حقا هذه الاعتصامات والإضرابات التي يقوم بها من يقول ويفعلها من يفعل ينظرون فيها من زاوية واحدة فقط وهي زاوية مصلحتهم الشخصية وهذا ليس مموعة بذاته أم تحرف على مصلحتك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرف على ما ينبعه ولكن المشكلة أن نظر هؤلاء إلى مصارحهم الشخصية جعلهم يتجاوزون حقوق الآخرين ويتعدون عليهم كم وكم, وكم أفسدت هذه الاعتصامات والإضرابات على الناس حياتهم وسؤولهم الدنيوية وظروفهم الحياتية والمعيشية انا اقول ذلك شيء كثير لكن سيادة الراتب لمن يظن انه مظلوم فيها عنده فيها اساليب كثيرة لماذا هؤلاء بدلين يضربوا لماذا لا يرفعوا كتبان مثلا لديوان المظالم لهيئة مكافحة الفصاد للديوان الملكي ليكتوبوا في الانترنت الآن أبواب كثيرة وهي أبواب تستطيع أن تطالب فيها بحقك بالوقت الذي لا تعطل حقوق الآخرين أما أن تظن أن مطالبتك بحقك سبيل يجعلك توقع غيرك بمقيض حقه فهذا مما لا يحصل ولا يجوز لا في دنيا وقلاء الناس ولا في شريعة رب العالمين سبحانه وفيه الظلال انت في حد موصف علينا يعني ولا بس. بس. <تصفيق> إذا ظهرت الفتنة أطفئوها بالتقوى داخل يسأل يقول عن أثر مروي عن بعض أمة السلم إذا ظهرت الفتنة فأطفئوها بالتقوى ما معنى <تصفيق> التقوى التقوى من الاتقاء وكل ما نقلناه عن الإمام مطرف عبدالله بن الشخير يدور في هذا الإطار اتقاء التقوى والبعد عنها والحذر منها ومجانبتها ذلك فشر بعض أمة السلف التقوى بأنها عمل بطاعة الله على نور من الله تغاء مرضات الله واجتناب لمعصية الله على نور من الله تغاء مرضات الله فمن تعامل مع الفتن إذا أقبلت بنارها فليس له لإطفاء نارها إلا بنور التقوى ليس التقوى فقط ليس التقوى فقط عملا قلبيا كما يتصوره بعض الناس التقوى كالإيمان علم وعمل واعتقاد ومجاهدة للنفس وثبات على الشرع والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سر تفضل سبح الله لا حول ولا قوه الا بالله تصحى طالب العلم يقول هل تنصح طلاب العلم تقصد بعدم ام بمتابعه بعدم متابعه انا اقول ليس طلاب العلم سواء في هذا الباب اما عامه طلاب العلم فحقيقه انصحهم بان لا يتابعوا هذا الامر لان اخبار السياسه اليوم كثير منها مبني على القيل والقال ومبني على التوجهات سواء التوجهات الخزبية أو الحكومية أو السياسية يراج التركيز على شيء بينما يكون هناك تحطيط لشيء آخر فمن كان من عامة الناس لا يستطيع أن يميز وقد يظن كل خبر يأتيه ويسمعه صوابا قد يظن كل أو أي خبر يسمعه صوابا وقد لا يكون صوابا لكن هذا لا يمنع خاصة طلاب العلم من أن يتابعوا وأن يعرفوا من قدر له أن يكون مصدرا في الناس يسأل ويستفتع ويستخبر فلا يحسنوا به منه ولا يلق به ان يقول انا لا اعرف ماذا جرى وماذا حدث لكن بالوقت نفسه عليه ان يضبط نفسه في اطار لا يأخذ في ذلك وقته ولا يكون هذا على حساب شيء اخر هو في حقيقته اكثر اهمية واولى اثرا وتأثيرا في شخصيته ومجتمعه الله تعالى يقول ما حال العبد إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة غيره هل هو آثم إذا مصلحته وترك مصلحة غيره إخواني إما أن تكون هذه المصلحة موهومة أو محققة إذا كانت موهومة فلا يدود له الخوض فيها ولا الدخول إليها وإذا كانت هذه المصلحة راجحة وظاهرة فلينظر هل مطالبته بمصلحته تؤثر على مصالح الآخرين رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه صحيحين وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنة فكيف تنظر إلى مصلحتك بما يتعارض ومصالح الآخرين بل بما قد يلقمه ويهدئه في بعض الأحيان مصالح الآخرين هذا ليس درجة إيمان وليس هو علامة تقوى وبر وإحسان نعم أنت مطالب بالحرص على مصلحتك ومتابعتها لكن دون أن يكون لذلك أثر سلبي على مصاح الآخرين وقد يكون هذا الأثر السلبي بمجموعه أكثر خطرا وأشد أثرا من مصرحتك الشخصية المحدودة بشخصك والمنوطة بظرفك فالواجب النظر بعينين اثنتين لا أن ننظر إلى الأمور بعين واحدة الى مصالحنا لنغفل بعيننا الاخرى مصالح الاخرين هذا ليس هدى وليس بالدين والله تعالى اعلم نعم عنده سؤال او استفسار فضل لا يقول هل المنارة البيضاء المشهورة في دمشق هي نفسها المنارة البيضاء التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في شبقي دمشق وأنها والتي ينزل عندها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث النواسل السمعان نقول نعم وقد توارثها الناس وتواردت أخبارهم وتواترت عنها ولا يعرف غيرها مما ينازعها والله تعالى أعلم نعم حديث رسول الله عليه وسلم الذي يقول حتى تروا كفرا براها عندك من الله فيه برهان فإذا كان الحاكم مقطوعا بكفره كحال مثلا للعلوي المصيري أو أمثال هؤلاء هل يجد منابذته الأخي أسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الحاكم الذي يجب منابذته لما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في مرهان والمقصود بهذا الكفر البواح هو الكفر الأكبر كفرا بواحا عندكم فيه من الله مرهان خمس. خمسة مؤكدات بكل كلمة فيها تاكيد على هذا المعنى حتى تروا لا تسمع وقيل ويقال ترى وتعين كفرا والكفر معروف ومع ذلك ليس أي كفر حتى لا تختلط عليكم الصورة كفرا بواحا ليس كفرا بواحا فقط أن يذكر لكم وينقل إليكم ولكن عندكم عندكم أنتم فيه أي في هذا الكفر من الله بالحجة البينة والنيرة من الكتاب الكريم والسنة النبوية برهان قل هاتوا أن كنتم صادقين فإن لم تأتي بالبينة والبرهان على دعوات فأنت كاذب يا عبد الله هذه المؤكدات تبين أن الأمر خطير وبالتالي لا يحكم بهذا الأمر العامة والرعاع والدهماء والغوغاء والبسطاء والجهلاء إنما يحكم بذلك العلماء الربانيون والإمة الراسخون الذين يفهمون الدين كما أراد رب العالمين ويعرفون مصالح الأمة فيفتون بحسبها دون النظر إلى المصالح الشخصية أو الضيقة أو الجزئية التي قد تفسد جوانب أكثر مما قد يظن فيه إصلاح فإذا تحققت هذه المعاني في حاكم معين سواء كان هذا الحاكم كافرا أصليا كان يكون غير مسلم كان يكون برزيا أو علويا أو نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك أو أن يكون كفره طارئا بمعنى أن يكون مسلم في أصله لكنه يفعل من الأفعال ويقول من الأقوال ما يحكم عليه بذلك أهل العلم الرافقون وإلمته الربانيون أنه خرج عن المله. حينئذ يقول العلماء يجوز منابذته ويجوز إخراجه مما هو فيه والخروج عليه لكن ذكروا في ذلك شرطين الشرط الأول أن يكون عندهم القدرة على ذلك والشرط الثاني أن يغلب على ظنهم أن المصلحة المتأتية على هذا الفعل أشد وأكثر وأكبر مما قد يظن أنه مفسد وهذا وذاك لا يقدره إلا أهل الشأن من أهل العلم والدين وأهل النظر في السياسة وأهل القدرة في الحرب فهؤلاء إذ اجتمعت كلمتهم ولفئ غالب الظن فحينئذ لا قد لا نقول يجوز فقط بل قد نقول يجب طبعا هذا جواب تصوري قد لا يكون له صلة بالواقع الذي نعيشه لأن الواقع يانا يفرض نفسه في أمور وصور يعني هذا الذي يجري في سوريا فرض نفسه علينا وهذا الذي يجري في سوريا لم يستأذن القائمون به أحدا من الناس ولا أظنهم سيستأذنون أحدا فيما لو غيروا أراهم ولن يستجيبوا لأحد إذا أستاهم مفت بتركمهم فيه وما منهم من بيت إلا فيه قتيل أو أسير أو كثير أو مطارد أو غائم أو مفقود القضيه ليست سهله وليست يسيره وعلينا ليس لنا الا أن ندعو الله سبحانه في علاه ان يخذل عدوه وينكره وان يذله وما ذلك على الله بعسير الجواب على هذا بارك الله فيك أن يقال الأصل النظر إلى المنهج والدين لأن لو نظرنا إلى دين الإسلام وعرضنا أن نحاكم هذا الدين بتصرفات أهل الإسلام هل هذه, هل هذه حكومة عادلة؟ الجواب لا لماذا؟ لأن المسلمين والأسف غير قائمين بالدين كما يريد رب العالمين وكذلك الحال في هذه الدعوة ونحن نقول دعوة أهل السنة هي دعوة للإسلام فإذا قصر مقصر أو ضعف داع أو رهن متكلم أو حصلت فرقة بسبب الأهواء أو بسبب الشهوات فهذا لا يضر ولا يضل إلا نفسه ويبقى الدين وتبقى الدعوة إلى الدين لقية صافية بعيدة عن هذا الخلاف وبعيدة عن هذا التفرق الذي هو مذنون مهما حاولنا أن نجمل صورته مذنون ولكن لا نجعل ذلك سببا في الطعن في الدعوة التي هي دعوة الحق بالحق إلى الحق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسعب أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاك الله شيخنا الفاضل كل خير على ما قدمته لنا و أفادنا و بلغنا في التي أفادتنا ان شاء الله في هذا الوقت الذي نتعرض له من فتنه نفعنا الله بما سمعنا وجعل الله لنا التوفيق و التمكين